خزائن الرحمن تقدم فتاة الحاج يقول السائل كيف لي أن أطوف طوافا صحيحا ببيت الله الحرام الطواف الصحيح هو الطواف الذي طافه النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما أن الله أمره أن يقول خذوا عني مناسككم فالطواف الصحيح أنه يستقبل البيت مقابلا للحجر الأسود إن استطاع أن يقبله وهذا صعب جدا ولذلك أنصح بعدم التزاحم التزاحم الآن النساء يدفعون الرجال وهذا خطأ عظيم فإن استطاع أن يقبل فالحمد لله لأن النبي قد قبل وابن عمر قال لليمني إن النبي قبل سأقبل ائتساء برسول الله يعني يستنى بسنة النبي إن استطاع لكن كما قلت الزحام شديد ولا يستطيع الإنسان لكن هو ينتوي أنه لو كان مستطيعا لفعل حتى يكسب الأجر في ذلك. ما استطاع يضع يده عليه. ما استطاع أن يضع عليه الزحام. لو وضع يده عليه يقبل يده. طب ما استطاع؟ ما استطاع يشير إليه إشار. ويقول الذكر والدعاء. ثم بعد ذلك نستقبله وأشار وكبر. يستدير في نفس المكان. لا يتحرك وهو مقابل للبيت. يستدير في نفس المكان. نصف دائرة فيجعل البيت على يساره لأن الطواف لا يعد طوافا ولا يحسب طوافا إلا أن يكون البيت عن يساره فيستدير حتى يكون البيت عن يساره ويبدأ بالطواف الشوط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود إن كان محرما فهو من السنة للضباع كما قال ابن عمر وكان الضبع عند النبي صلى الله عليه وسلم بتعالية الكتف الأيمن والرمل, والرمل هو تقارب الخطأ مع السرعة الرمل تقارب الخطوة مع السرعة. طب لو كان في زحام يقارب الخطوة والسرعة هذه لا يزحم الناس فيها ما دام الزحام موجودا. لكن سادت فرجة، فإن وارد فرجة يسرع بالخطوة. يرمل في الشوط الأول من الحجر إلى الحجر، ويرمل في الشوط الثاني من الحجر إلى الحجر، يرمل في الشوط الثالث من الحجر إلى الحجر. يأتي عند الشوط الرابع فيمشي، كما قال ابن عمر بأن النبي رمل في الأشواط الثلاثة ومشى في أربعة أشوط فإذا قلنا بأن هذا وصف الطواف وقول النبي خذوا عني مناسككم فكان للنبي أذكار ما بين الركنين الركن يماني وحاج الأسود كان يقول ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الأخرى حسنة وقينا عذاب النار يعني الكلام كله على الأخير ربنا أتينا في الدنيا حسنة استقامة وخيرة ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الأخيرة حسنة وقينا عذاب النار حتى يصل إلى الحج الأسود إذا استطاع أن يتمسح أو يلمس الركن اليماني فعل لكن لا يقبله ركن اليماني ما في تقبيل فيه وأيضا المسيس لا يكون إلا الحجر أو الركن اليماني مس الركنين الشاميين ليس من السنة لأنهم ليس على قواعد إبراهيم لما جاء معاوية يتمسح بكل الجدران قال ابن عباس قال له ما كان النبي يتمسح إلا بالحجر الأسود يعني يمس وركن اليماني قال ليس شيء من البيت مهجورا فقال الله ابن عباس تعليما لنا جميعا أن نتمثل بالسنه قال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال صدقت فترك ذلك فإن استطاع خير ما استطاع يقول الدعاء وهو هو يطوف حتى يصل الحجر الأسود هذا شوط ويرمى للثاني إلى نصل يصل لأسات أشواط ويمشي في الأربع له أن يقرأ القرآن له أن ينشغل بالدعاء له أن يستغفر له أن يذكر الله لكن أن يأخذ كتابا ويجعل لكل شوط دعاء خاص به ويستمر على ذلك ليس هذا من السنة ومخالفة السنة تؤرق الإنسان الذي أراد الحج أن يكون حجا مبرورا أنت بما فتح الله عليك بما شئت من الدعاء أنت بما فتح الله عليك من الذكر والاستغفار أنت بما فتح الله عليك بكليات الطاعات لكن كما قلت أنك بين الركنين اليمنيين تقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وأيضا إذا أشار الله ما بك وتصديقا بكتبك واتباعا لسنة نبيك وبعد ذلك يطوف هذه كل شوط يفعل ذلك إلا السابع لأن كل شوط تقف وأنت تشير ينبئ بشوط آخر في السابع لا ينبئ بشوط آخر انتهى فلا تفعل ذلك في الشوط السابع يبقى لك أمور وهي الأمور دي مهمة جدا إذا أنت وأنت تطوف الزحام جاء عليك فاستدرت فصار البيت أمامك وليس على أو استدرت صار البيت على يمينك لا على يسارك لابد أن ترجع للموضع الذي كنت فيه تجعل البيت على يسارك حتى يستتم الشوط ويكون شوط صحيح فلو أنت تحركت مسافة وأنت صدرك إلى البيت هذه المسافة لا تحسب من إيش من الشوط فلا يصح الشوط فلا بد أن ترجع لها بغرب ظنك المكان الذي سرت منه وصدرك للبيت وتجعل البيت على على يسارك. يبقى لنا مسائل أخرى تأتي إن شاء الله في الأسئلة الأخرى مسألة الصلوات ومسألة يعني الوقوف الشرب الطعام الجلوس هذا إن شاء الله يأتي تفصيله في الأسئلة الأخرى هذا معنى أو قل إظهار مسألة الطواف على ما طاف النبي صلى الله عليه وسلم